بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين يا رب صلى على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى ولدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إن تبت إليك وإني من المسلمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا هذا هو الدرس التاسع عشرة من شرح هذا العرف في فن الصرف وصلنا عند المعنى الرابع وهو إن فعل أو الوزن يعني الرابع يعني. صح؟ معنا قلنا الفعل الثلاثي إما نكون مزيد بحرف أو حرفين أو ثلاثة المزيد بحرفين تكلمنا عن أفعل مزيد بالهمزة وتكلمنا عن فاعل مزيد بالالف، وتكلمنا عن فعل مزيد بالطبيعي في العين لان نأتي إلى الفعل الثلاثي المزيد بحرفين وهو إن فعل أيوة استأناه قبل أن ندخل إلى إن فعل قلت ربما هناك فر في أجارة المؤلف أيوة ربما ورد بمعنى أصله ورد معنى إيه أصله لو يتكلم عن صيغة فاعلة فاعلة بمعنى فاعلة أيوة قال في الهمع الهم أهم العوامل لسيوطيا وبمعنى فعل كقدر بمعنى قدره خلاص يا شيخنا فاهم قدر بمعنى قدر قدره معنى قدره وضح كذا يا شيخنا طيب نأتي إلى فعل يأتي لمعنى واحد وهو المطاوعة ايه كتم المطاوعة دي يا شيخنا قابول أثر الشيء عندما أقول كسرته فانكسر يعني طاوعني في الكسر صح؟ مم. لما أقول مثلا دحرجت الكرة فتدحرجت صح يا شيخنا؟ استجابت للشيء أي واستجابة هو ده المطاوع دي مثلا أقول علمته فتعلم مم. علمته فتعلم صح يا شيخنا؟ ده اسمه إيه ده؟ يعني قابول أثر الشيء مم. فإن فعل ده يأتي لمعنى واحد وهو المطاوعة ولهذا لا يكون إلا لازم. ولهذا لا يكون عيد على انفعل وليس عيد على كسرة. لما يقول كسرته فانكسر كسر فعل ماضي وتأتي الفعل والهاء مفعول فانكسر انكسر هو يبقى أصبح انكسر اللي هو على وزن لا يكون إلا لازما بعد المطاوعة يعني ما يطاوعني خلاص يبقى إيه هذا لا يكون إلا لازما أن على صغة فعلة يا شيخ مم. واضح كده؟ طيب ولا يكون إلا في الأفعال العلاجية ونقصد بالأفعال العلاجية نسبة إلى العلاج وهو العمل الذي يكون فيه حركة حسية مش حركة مش, مش معنوية فأقول كسرتوه فان كسر لم يقول كسرتوه الكسر ده يا شيخنا مش شيء حسي لا. يعني في يد صح ولا لا لانه الأشياء الحسية يعني البصر السمع الجوارح, الجوارح خلاص يا طيب وكذلك قط قطعته فانقطع خلاص قطعته ثوبه فانقطع ولمطاوعه غيره قليلا ولمطاوعه غيره هو يقول يطاوع الثلاثي الثلاثه صح يعني كا فعل ذا ثلاثي انتبه مولانا يبقى ياتي لمعنى واحد وهو المطاوعه ولهذا لا يكون الا لازما ولا يكون الا في الافعال الايه العلاجيه الحسيه يعني وياتي المطاوعه الثلاثي الثلاثي قاطع اقول قطعته فانقطع كا سار كسطوفا يكون في الايه في, الـ في ويكون في غيره قليلا لما اقول أطلقته فانطلق اطلق ده فعل رباعي اطلق نعم لم يقول فانطلق اذا هو هنا طاوع الفعل الثلاثي ولا الرباع يبدأ رباعي ده قليل قليل يا خلاص ويقال ايضا عدلته فانعدل ولكونه مختصا بالعلاجيات احنا عرفنا العلاجيات نسبة الى الايه؟ الى العلاج اللي هو العامل يكون بالامور الحسين لا يقل علمته فانعلم او فهمته فانفهم لان الفهم لا يدرك بالحواس الفهم نفسه لا يدرك بالجوارح لا ايه ما الجوارح ايه؟ لا يدرك بالح ما نكسب بالحواس الظاهرية يعني يعني العلم نفسه لا يرى ولا يشم ولا يلمس ولا يسمع لا يسمع مش بالأشياء لكن الفهم شيء معنوي يعني خلاص فلذلك لا يكون في غير العلاجيات يعني في غير الأمور العمل يكون فيه حسي يعني خلاص فلا يقال علمته فانعلم ولا يقال فهمته فانفهم لا يجوز أظن كده واضح طيب والمطاوعه قبول تأثير الغير ادي المطاوعه فسرها شيخ وما هي المطاوعه قبول, قبول تأثير الشيء اظن واضحه ولا لا ها شوف يعني كسر كسرته ف انكسر ادي قبول تأثير الشيء يعني اثر فيه الكسر فان طيب ال... ال... اف... افتعل افتعل فك... افتعل دي يا شيخنا سيدنا طيب قول كده يا شيخنا افتعل يلا خالص افتعل افتعل دي مزيدة بهم ولا أنا؟ بزيدة بالهمزة والتاء صح؟ والولاكات مزيدة بالهمزة والنون؟ لا طيب افتعل هذه اشترى في ستة معاني هي؟ اي اشترى في ستة معاني احدوها الاتخاذ أحدها يا شيخنا؟ الاتخاذ أيوة خد بلا حضرتك بقى نفترض أنت يعني ما شاء الله بتجيز طلبة العلم فلما قل اتخذت خاتما فلا نقول اختتم اختتم زيد اختتم زيد يعني اتخذ له خاتما يعني خاتم يعني يبقى اتخذ له خاتما طب نقول اختدم انتبه يا شيخنا اتخذ له خادم اختدم يعني اتخذ له خادم يعني نفترض الاعمال اعمال البيت يعني شاقه على اولادك فلا نقول اختدم اختدم يعني اتخذ له خادم خادم صح شيخنا صح. ثانيه... ثانيها الاجتهاد صح شيخنا لمول اكتسب او اكتتب اكتسب يعني اجتهد في طلب الكسب وكذلك عندما نقول اكتتب ها؟ يعني اجتهد ايه في الكتابة يبديه تدل على الاجتهاد والطلب منه واضح طب ثلثة التشارك افهم التشارك اختصم الخصومة لا تحصل الله من ابي طرفين خلاص يبقى التشارك اختصم زيد وعمر وهذه من الأشياء التي فضيرها فيها الواو واو العاطفة على الفاء وعلى ثم يعني هذا المثال لا يجوز أبداً إلا الواو لا قل مثلاً اختصم زيد فعمر اختصم زيد ف... ثم عمر لا جوز الواو فقط بس يعني دي من المزايا التي تميزت بها الواو على باقة حروف العطف أيضا من المزايا الوحيدة التي تصاحب لكن ما كان محمد أبا أحرم من رجالك ولكن لا تقول فلاكن أو ثم لكن صح يا شيخنا؟ من مزايا الواو أيضا أنها تعطف تعطف فيه شيخنا؟ اللاحق على السابق أو السابق على اللاحق أو المصاحب واضح لي؟ واضح بدون تأثير أيوعن أدعى عشانك تفضل إيه العطف مطلقا يعني؟ لا. فلما قل جاء زيد وعمر قد يكون جاء معا أو زيد جاء قبل عمر أو عمر قبل زيد وإذا اقرأ كذا القرآن إن أوحينا لك كما أوحينا إلى نوح والنبيين يبنبيين البعض ذا يبعث في اللاحق على السابق تربيغ في لي ولوالدي يبعث في السابق على لاحق صحيح يا شيخنا صح. فانجيناه اصحاب السفينه الذين كانوا معه يلا كمل يا شيخنا يلا بسم الله كمل يا ولدي ورابعها الاظهار ايوا الاظهار اعتذر لما أقول اعتذر اعتذر زيد المعنى المتبادل يا شيخنا لا مقل اعتذر المعنى المتبادل بين الناس يعني مقل فلان اعتذر فمعنى اعتذر يعني قال أنا آسف مم. مش كده لا لما يقول فل فل يعني قال أنا آسف يعني مش يعني ده ده لبوا اعتذر لا هي مش معناها كده لما يقول اعتذر أي أظهر عذره في المعنى مم. يعني افترض حضرتك انت أتيت لي في بيتي وطرقت الباب ولم أفتح لك فأنت غطبت وقلت لا أكلم فرنا لأنه فعل كذا وكذا فلما أقول اعتذر الشيخ مثل صديقه المعنى المتبادر في اذهان الناس يعني هو أقرأ بخطئه واعتذر عنه هذا معنى متبادر لا إنما أقول اعتذر أي أظهر عذره بمعنى أقول لك ما تزعلش أنا ما استقبلتك لإني كان مثلاً, مثلاً عندي شيء معين مشغول به. تفهمت يا شيخ؟ لا. كنت نائماً. الله يفتح عليك يا سلام. أظن كده فلما يقول اعتذر أي أظهر عذره لا. وليس كالمعنى متبادر بالناس الآن يعني. خلاص يا شيخنا. خامس المبالغة في معنى المبالغة في معنى الفعل. المبالغة في معنى الفعل. اسمع يا شيخنا لما اقول فلان ارتد أي بالغ في الردة. صح ولا لا ولذلك يعني سبحان الله نجد بعض الشباب ربنا يهدينا ويعدهم احيانا لما يضلل ويمشي لطريق الالحاد ما بيكتفيش بس بالالحاد او بالكفر بخالق الوجود سبحانه وتعالى انما لا ترجيب بسب فاقول ده فلان ايه يا شيخنا ها فلما اقول فلان ارتدى بمعنى ايه بالغت الردة صح يا شيخنا؟ وبعد كده سألتها مطاوعة السلاسة كثيرا احنا عرفنا مطاوعة خلاص عدلته عدالة فعل ايه ده؟ سلاسة عدلته ها؟ يقول يا شيخنا عدلته ايه؟ نحن فان عدل فان عدل صح؟ لا ايوه هذا صيغة فعلة افتعل دي ايوه يبعدلته فاعتدل على اوزن فافتعل صح؟ يبقى عدلته ده مطاوع صح شيخنا طيب وكذلك جمعته فاجتمع جمع فعل ثلاثي وربما اتى مطاوعا للمضاعف ومهموز الثلاثي يعني مش احنا قلنا دايما يطوع الثلاثي ده كثيرا وربما يطاوع غير السلاسي اسمع يا سيدنا لما اقول مثلا قربته قرب ده فعل ايه مولانا ده فعل رباعي لأن الثلاثي مزيد بالتضعيف فلما اقول قربته فاقترب يبقى طاوع الثلاثي ولا الرباعي لرباعي كذلك انصفته فانتصف انصفا ده مزيد بالحمزة والنون اقول لا بالحمزة. ليه بلامزه ونون انصفا والله انصفا او اي يبقى مزيد بالحمزة نعم, نعم. يبقى انصفا فانتصف صح يا شيخنا وقد يجيء بمعنى اصله لعدم وروده لما اقول ارتجل الخطبه ارتجل ايه اه نابت عن رجل لأن الاصل لم يرد في كلام العرب فهو ناب عن اصله واضح يا شيخنا صحيح. يلا هات الصيغه السادسه يلا. الصيغة افعلها. افعلها يا ابا ايه افعل افعل دي مولانا دي شكرا. هي سالد الوقت انتهى ولا لسه لا لسه. طيب إفعال الذي يأتي ظالبا لمعنى واحد وهو قوة اللون أو العين ولا يكونوا إلا إيه لازما صلى على رسول الله لما يقول إحمر را إيه يعني قوية حمرته لما يقول احمر إحمر الورد بمعنى قوية إيه طيب اسمع كده لما يقول إعور را يعني إيه اعور را يا شيخنا يعني قوية قوية عوره قوية يا شيخنا عوره لمو يقول إعمشة اللي هو على وزن إفعل يبقى قو قويعي عمشه أظن واضح كده نادل الصيغة السابعة اللي هي صيغة تفاعل طيب لحد إن إفعل الذي مزيدة ب بالهمزة وتضعيف اللام وتتفاعل مزيدة بالتاء وتضعيف الإ تعظيف العين يأتي لخمسة معان أولها مطاع مطوعة فعل فكر فعل ذي قدم دي لمو يقول نبهته فتنبه هذا مطاوعه يبقى مصوعته فعل يبقى انتبه كده يا شيفه نقول نبه على وزن ايه فعل نبهته ها فتنبه طيب كسرته فتكسر غير غير كسرته فانكسر طيب ثانية الاتخاذ ثانية شخنه الاتخاذ اه لما اقول توسد ثوبه يعني جعل ثوبه وساده صح اللي هي المخده يعني التكلف شوف تكلف تصبر يعني تكلف الصبر طب لما قلت تحلم يعني ايه تكلف الحلم, تكلف الحلم. واضح المثال لا. طيب طيب رابعها التجنب يا شيخنا لا. لما قلت تهدج اي تجنب الهجود اللي هو ايه شيخنا النوم يبقى يعني التجنب كتحرج وتهجج يعني تجنب الحرج والهجود الهجود اللي هو النوم يعني نعم تغيير على المضارع ايوه ف يعني إذن ايه يعني مول اقول تهجد اه تهجد يعني بمعنى ايه بمعنى اي ترك ما عاد بمعنى التجنب يعني صح وفي الايه القرانيه ومن الليل فتهجد به ومن الليل فتهجد به نعم نافره لك وفي ايه ثانيه هي يعني تعالى تذكر يا شيخنا الايه فيها حث على قيام الليل يعني تتجافج النوم ايوه ايوه تتجافى المضاجع مدا يعني ترك النوم يعني طيب الخامس التدريج فهم يا التدريجه لم يقول تجرعت الماء يعني شرعت الماء جرعه بعد جرعه طب لما يقول مثلا, مثلا تحفظت العلم يعني ايه تحفظ يعني حافظت العلم مسألة بعد اخرى خلاص يا مولانا وربما اتأغنت هذه الصفة عن الثلاث لعدم وروده اسمع كده تكلم ما فيش كلما يبقى تكلم ما فيش كلام يا شيخنا لكن في كلام وكلم الله موسى تكلمة صح يبا كلمة تفاعل على ليتكلمة زي تكلمة يبا وردت إيه لعدم رود الأرضيان هات الصيغة الثانية تفاعل على تفاعل باقي لسه وقت طيب تفاعل في أربعة معانٍ التشيك بين اثنين في أكثر صح يا شيخنا؟ فيكون كل منهما فعلا في اللفظ مفعولا في المعنى بخلاف على المتقدم دي عادينا دي يلا يا كده بسم الله اقرأ يا سيدنا تفاعل ايوه الله أكبر المعنى الأول التشريك بين اثنين أيوة التشريك ها بين اثنين فأسف. التشريك بين ايه اثنين, اثنين فأكثر. هات المثال يلا مثال تخاصم زيد عمرو خاصم زيد عمرا هنقول بقى ايه تخاصم زيد وعمرو هقول يا شيخنا المثال بقى بتاعنا احنا تخاصم زيد وعمرو تخاصم زيد واي يا شيخنا وعمرو وعمرو يا سلام على الجمال يا سلام على الجمال هو قال الشيخ تفاعلة في التشريك بين اثنين فأكثر في فيكون كل منهما فعلا في اللفظ المفعول في المعنى دي مش مفهومة مش مفهومة صح لم يقول تخاصم زيد إذا إذا الخصومة حصلت من زيد ومن إيه من عمر صح تخاصم فعل ماضي زيد فاعل والوحر فعطف وعمر معطوف على إيه أنتبه شيخنا زيد فاعل في المعنى مفع, مفع يعني فاعل في اللفظ مفعول في المعنى وده فاعل في فاعل المعنى ومفعول في المعنى نعم. صح فاعل, في في المعنى. فاعل واحد يعني هو حصل منه خصومة وقع عليه الخصومة فكل منهم فاعل ومفعول في المعنى يعني هو فاعل في اللفظ في اللفظ هو. تخاصم زيد لمثال حكم الرصح. طيب وعمر معطوف على زيد صح؟ والمعطوف على المرفوع مرفوع كأن الخصوم حصلت منهما فذا فاعل وده معطوف على الفاعل لكن هو عايز يقول لك زيد ده فاعل في اللفظ وبرضه عمر فاعل في اللفظ لكن هما الاثنين مفعول في المعنى أصنعه واضحة كده؟ يعني الخصومة حصد من زيد ووقعت على زيد، وكذلك التشريع بفعله فعله. أيه لما يقول خاصم زيد وعمرا، خلاص دي فيها فيها المغالب دي. صحيح الخصومة حصد من من اثنين، بس اللي بدعب الخصومة هو زيد. عشان كده بقى الفاعل، خلاص وده مفعول واضح يا شخنا؟ كمل يا مولانا على بسم الله. المعنى الثاني؟ المعنى الثاني يلا. التظاهر بالفعل. اتظاهر ده سهل جدا نشر. اسمع كده. لا ملتنما او تغافلا. يعني مثلا شخص اتاك من الثقلاء يعني. اللي هو يعني يجلس في المكان ومش عايز يقوم يعني. فانت طبعا يعني ولذلك اذكر ان خسرنا ابو حنيفه رضي الله عنه جاءه رجل ثقيل يعني طيف ثقيل يعني. فاظال الجلوس فسأله يا إمام يعني ما تشتهي قال أشتهي ألا أراك أنت فهمت ولا؟ يعني صح يا شيخنا؟ فأنت لو جالك يعني ضيف ويعني يعني ثقيل يعني أطال المكس يعني فأنت تتظاهر أنك كده بتنام يعني هذه معنى تلم يعني إيه؟ معنى إيه؟ يعني أظهر النوم خلاص؟ طب لما قلت غافلة يعني أظهر الإيه؟ الغفلة. الغفلة خلاص؟ ولا قد أمر على اللائم يسبني فما ثم ثم تقول لا يعنيني يبتغافر عن الشتمارص صح ولذلك خد بالك أي أظهر النوم والغفلة والعمى وهي منتافهة من عنه لأن هو أصلا مش نايم أصلا بتظهر بالإيه ولذلك ليس الغبي سيد في قومه لكن سيد قومه المتغابي يعني بتغافر عن إيه عن أذيت الناس طيب على أي حال هات هات مولانا معنى سالب ايوه حصول شيء, شيء تدريجا تدريجيا يعني تزايد النيل يعني تزايد النيل؟ يعني حصلت الزياده بالتدريج صح؟ تواردت الابل يعني تواردت؟ يعني المروء وروده حصل ايه بالتدريج يعني رابعا المطاوعه فاعله اسمع كده لما اقول باعدته فتباعد باعته يبقى طوعته يا شيخنا صحيح. واحنا قلنا المطوعه قبول اثر الشيء باعته فتباعد سباع صح شيخنا اتفعل كثر استعماله وهذا والله اعلى واعلم صلى الله عليه وسلم